ويذكر خزيما وزبان ابن سيار ابن عمرو ابن جابر لأنه بلغه أنهما أعانى بدرا وروى شعره فيه ألا من مبلغ عني خزيما وزبان الذي لم يرعى صهري فإياكم وعورا داميات كأن صلاءهن صلاء جمري فإني قد أتاني ما صنعتم وما وشحتم من شعر بدري فلم يكن لكم أن تقضعوني ودوني عازب وبلاد حجري فإن جوابها في كل يوم ألم بأنفس منكم ووفري ومن يتربص في الحدثان تنزِل بمولاه عوان غير بكري السفاهة كاسمها نبيت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إليّ رغائب الأشعار فحلفت يا زرع ابن عمر انني مما يشقه على العدو ضراري ارأيت يوم اكاضى حين لقيتني تحت العجاج فما شققت غباري ان اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة واحتملت فجاري فلتأتينك قصائد ولا يدفع عن جيش اليك قوادم الاكواره رهت ابن كوز محقبي ادراعهم فيهم ورهت ربيعه بن حذان ولرحت حراب وقدم صوره في المجد ليس غرابهم بمطار وبنو كعين لا محاله انهم أتوك غير مقلم الأبثار سهكين من صدأ الحديد كأنهم تحت السنور جنة البقار وبنوا سواء تزائروك بوفدهم جيشا يقودهم أبو المبثار وبنوا جديمة حي يا سادة غلب على خبت إلى تشعاره متكنفي جنبي عكاب كليهما يدعو بها ولدانهم عرعار قوم إذا كثر الصياح رأيتهم وفرا غداة الروع والإنثار والغادريون الذين تحملوا بلوائهم سيرا لدار قار تنشي بهم قدم كأن رحالها علق هريق على متون ثوار شعب العلافيات بين فروجهم والمحصنات عواذب الأطهار برز الأكف من الخدام خوارج من فرج كل وصيلة وإزار شمس موانع كل ليلة حرة يخلفن ظن الفاحش المغيار جمعا يظل به الفضاء معضلا يدع الإكام كأنهن صحاري لم يحرموا حسن الغذاء وأمهم فطحت عليك بناتق مذكاري حول بنو دودان لا يعصونني وبنو بغيد كلهم أنصاري زيد بن زيد حاضر بعراعر وعلى كنيب مالك بن حمار وعلى الرميسة من سكين حاضر وعلى الدثينة من بني سياري فيهم بنات العس جدي ولاحق ورقا نرى من المضمار يتحلب اليعضيد من أسداقها صفرا مناخرها من الجرجار تسلى توابعها إلى ألسها خبب السباع وله الأبكار إن الرمي ستمانع أرماحنا ما كان من سحم بها وصفار فأصبنا أبكارا وهن بآمته أعجلناهن ما ظنت الاعذاري ألكني إلى النعمان يمدح النعمان ويعتبر إليه وفي رواية أخرى أنه ذكر له أن النعمان مريض فقال: كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا وهمين هما مستكنا وظاهرا أحاديث نفس تشتكي ما يريبها وورد هموم لم يجدن مصابرا تكلفني أن يفعل الظهر همها وهل وجدت قبلي على الدهر قادرة ألم ترى خير الناس أصبح نعشه على فتية قد جاوز الحي فائرة ونحن لديه نسأل الله خلده يرد لنا ملكا وللأرض عامرا ونحن نرد الخلد إن فاز قدحنا ونرحب قضح الموت إن جاء قامرا لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا وأصبح جد الناس يضلع عاثرا وردت مطايا الراغبين وعريت جيادك لا يحفي لها الظهر حاثرا رأيتك ترعاني بعين بصيرة وتبعث حراسا علي وناظرا وذاك من قول أتاك أقوله ومن دس أعداء إليك المآبرا فآليت لا آتيك إن جئت مجرما ولا أبتغي جارا سواك مجاورا فأهلي فداء لامرئ إن أتيته تقبل معروفي وسد المفاقرة فأكعم كلبي أن يريبك نبحه وإن كنت أرعى مسحلان فحامرا وحلت ديوتي في يفاع ممنع تخالوا به راء الحمولة طائرة تذل العول العصم عن كذفاته وتضحي ذراه بالسحاب كوافرة حذارا على أن لا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائر أقول وإن شطط بي الدار عنكم إذا ما لقينا من معد مسافرة ألكني إلى النعمان حيث لكيته فأهدى له الله الغيوث البواكرة وصبحه فلج ولا زال كعبه على كل من عاد من الناس ظاهرا ورب عليه الله أحسن صنعه وكان له على البرية ناصرا فألفيته يوما يبيد عدوه وبحر عطاء يستخف المعابرة لقد قلت للنعمان أراد النعمان بن الحارث أن يغزو بن حني بن حزام من بني عذرة وقد كانوا قبل ذلك قتلوا رجلا من طيب يقال له أبو جابر وأخذوا امرأته وغلبوا على وادي القرى فلما أراد النعمان غزوهم نهاه النابغة عن غزوهم وأخبره أنهم في حرة وبلاد شديدة فأبى عليه فبعث النابغة إلى قومه يخبرهم بغزو النعمان ويأمرهم أن يمدوا بني حن ففعلوا فهزموا غسان، فقال النابغة في ذلك لقد قلت للنعمان يوم لقيته يريد بني حن ببرقة صابري، تجنب بني حن فإن لقاءهم كريه وإن لم تلقى إلا بصابري. عظام لها أولاد عذرة إنهم لها ميم يستلهونها بالحناجر وهم منعوا وادي القرى من عدوهن بجمع مبير للعدو المكاثر من الواردات الماء بالقاع تستقي بأعجازها قبل استقاء الحناجر بذاخية ألوت بليف كأنه عفاء قلاص طار عنها تواجر صغار النوى مكنوزة ليس قشرها إذا طار قشر التمر عنها بطائر هم فرضوا عنها بليا فأصبحت بلي بواد من تهام تغائر وهم منعوها من قضاعة كلها ومن مضر الحمراء عند التغاوري وهم قتل الطائي بالحجر عنوة أبا جابر واستنكحوا أم جابر ذات الصفاء وقال أيضا فيما كان بينه وبين يزيد بن سنان المري بسبب المحاش يعاتب بني مر على إيثارهم وتحالفهم عليه وعلى قومه واجتماع قومه عليه مع طلب حوائجهم عند الملوك وكان محسودا لعفته وشرفه وضرب لهم مثل ذات الصفا أي الحية أنا أبلغ ذبيان عني رسالة فقد أصبحت عن منهج الحق جائرة أجدكم لن تزجروا عن ظلمة سفيها ولن ترعوا لذ الود أسره فلو شهدت سهم وأبناء مالك فتعذرنى من مرة المتناصرة لجأوا بجمع لم ير الناس مثله فضأل منه بالعشي قصايرة ليهنأ لكم أن قد نفيتم بيوتنا مندى عبيدان المحلئ باقرة وإني لألقى من ذو الضغن منهم وما أصبحت تشكو من الوجد ساهرة كما لقيت ذات الصفى من حليفها ومن فكت الأمثال في الناس سائرة فقالت له ادعوك للعقل وافيا ولا تغشيني منك بالظلم بادرة فواسقها بالله حين تراضي فكانت تديه المال غبا وظاهرة فلما توصل عقل الا اقله وجارت به نفس عن الحق جائرة تذكر أن يجعل الله جنة فيصبح ذا مال ويقتل واثرا فلما راى ان ثمر الله ما له واسل موجودا وسد ما فاقرا اكب على فأس يحد غرابها مذكره من المعاول باثرا فقام لها من فوق جحر مشيد ليقتلها او تخطئ الكف بادره فلما وقاها الله ضربة فأسه وللبر عين لا تغمض ناظرة فقال تعالي نجعل الله بيننا على ما لنا أو تنجزي لي آخرة فقالت يمين الله أفعل إنني رأيتك مسحورا يمينك فاجرة أبا لي قبر لا يزال مقابل وضربة فأس فوق رأسي فاقرة ودع أمامة هذه القصيدة لم يروها الأصمع وقيل إنها لأوس بن حجر ودع أمامة والتوديع تعذير. وما وداعك من قفّت به العير وما رأيتك إلا نظرة عرضت يوما النمارة والمأمور مأمور أنا القفول إلى حي وإن بعد أمس ودونهم سهلان فنير هل تبلغنيهم حرف مصرمة أجد الفقار وإدلاج وتهجير قد عريت نصف حول أشهرا جددا يسفي على رحلها بالحيرة المور وقارفت وهي لم تجرب وباع لها من الفصاصص بالنمي ليس ليست ترى حولها إلفا وراكبها نشوان في جوة الباغوث مخمور تلقي الإوزون في أكناف دارتها بيضاً وبين يديها التبن منشور لولا الهمام الذي ترجى نوافله لقال راكبها في عصبة سير كأنها خاضب أظلافه لهق رهد الإهاب تربته الزنانير أصاخ من نبأة أصغى لها أذنا صماخها بدخيس الروق مستور من حس أطلف تسعى تحته شرع كأن أحناكها السفلى مآشير يقول راكبها الجني مرتفقا هذا لكنا ولحم الشات محجور صل صفا صل صفا لا تنطوي من القفر طويلة الاطراق من غير خفر داهية قد ثغرت من الكبر كأنما قد ذهبت بها الفكر مهروتة الشدقين حولاء النظر تفتر من عوج حداد كالابر يا قوم يحرض قومه يوما حليمة كان من قديمهم وعين باغ فكان الامر مأتمرا يا قوم ان ابن هند غير تارككم فلا تكونوا لابنى وقعة جذر متوج بالمعالي يمدح النعمان أخلاق مجدك جلت ما لها خطر في البأس والجود بين العلم والخبر متوج بالمعالي فوق مفرقه وفي الوغى ضيغم في صورة القمر بقية قدر يمدح النعمان بخلة أو ماء الذنبة أو سوى ما ظن كلب أو مياه المواطر ترى ترى الراجبين العاكفين ببابه على كل شيذا أترعة بالعراير له بفناء البيت ثوداء فخمة تلقم أو صال الجزر العراير بقية قدر من قدور تورثت لآل الجلاح كابرا بعد كابري تظل الإماء يبتدرن قضيحها كما ابتدرت سعد مياها قراقري وهم ضربوا أنف الفزاري بعدما أتاهم بمعقود من الأمر قاهري أتطمع في وادي القرى وجنا به وقد منعوا منه جميع المعاشر يا لحف أمي من مبلغ عمر بن هند آية ومن النصيحة كثرة الإنذار لا أعرفنك عارضا لرماحنا في جف تغلب وارد الإمرار يا لحف أمي بعد أثرة جعول ألا ألاقيهم ورهت عراري لما أقضي أوطاري فإن يكن قد قضى من خله وطرا فإنني منك لم أقضي أوطاري يدني عليهن دفا ريشه هدم وجؤجؤا عظمه من لحمه عاري المرء يأمل أن يعيش المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مر وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يصر كم شامت بي إن هلكت وقائل لله ضر حرف العين على حين عاتبت المشيد يمدح النعمان ويعتبر إليه ويهجو مرة ابن ربيع ابن قرية وكان النعمان قبل ذلك غاضبا على النابر ولم يكن يجهز إليه جيشا تعظم عليه فيه النفقة ولكن النابغة ذكر ما كان يعطيه وكان أفخى العرب فلم يصبر فقدم مع منظور وزبان ابن سيار ابن عمرو الفزاريين فضرب عليهما قبة ليخصهما مع قبته فجعل لا يؤتيان بشيء إلا بدأ بالنابغة ثم دث النابغة إلى قينة للنعمان بثلاثة أبيات من أول قصيدته من آل ميت وقال لها غنيه إذا أراد أن ينام وكذلك كان يفعل بملوك الأعاج فلما سمع النعمان الأبيات قال هذا شعر علوي هذا شعر نابغة ثم قبل عذره وعفى عنه عفى ذو حسا من فرتنا فالفوارع فجنب أريك فاتلاع الدوافع فمجتمع الأشراج غير رسمها مصايف مرت بعدنا ومرابع توحمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤي كجزم الحوض أسلم خاشع كأن مجر الرامسات ذيولها عليه حصير لمقته الصوانع على ظهر مبنات جديد سيورها يطوف بها وسط اللطيمة بائع فكففت مني عبرك فردتها على النحر منها مستهل ودامع على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت أَلَمَّا أَصْحُوَ الشَّيْبُ وَازِعُ وَقَدْ حَالَ هَمٌ دُونَ ذَٰلِكَ شَاغِلٌ مَكَانَ الشَّغَافِ تَبْتَغِيهِ الْأَصَابِعُ وَعِيدُ أَبِي قَابُوسَةَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ أَتَانِي وَدُونِي رَاكِسٌ فَالضَّوَاجِعُ فبدت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع يسهد من ليل التمام سليمها لحل النساء في يديه قعاقع فناظرها الراقون من سوء سمها تطلقه طورا وطورا تراجع أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي تفتك منها المثانع مقالة أن قلت ثوف أنا له وذلك من تلقاء لك رائع لعمري وما عمري علي بهين لقد نطقت بطلا علي الأقارع أقارع عوف لا أحاول غيرها وجوه قرود تفتغي من تجادع فضلا اقلب شريط